فراخی بخشش را خودی بخشی از سقفی ای که کدشیگر ابرعالمین عبادتی جا ای خیرا باشیانه کن ای زمین خنکیت کن و تعذیت کن ای شکل دلوازهایی ویش داری خداوند بودیو الله علیه و سلم بیشتر قایق خرکی برا خوبی نبا بوقو برا خوبی وقتی بین نبا وحتر ابرعالمین بیشتر جهنمی یومانه قولی جهنمی یعنی آمد بیزیم نقول ابو يا شكرا رباع مين همو مؤثره نه ابك وكلك اما اخترب رباع مين بوت يوم نقول جهنم ام بي بيجيني شكر رباع مين همو مؤثره عند بومازناتي رباع ام بي بيجيني هل يعني دبشت و شو جماعنا ببطال النافتا ده نوجهنا مدا، وتقول هل من مزيد؟ جهنم ديجوا رب العالمين دتبا، دبشتة هل من مزيد؟ يعني شو جنما وين نفرده؟ يعني ليس فيها من موضع لزيادته. يعني يا رب أف استفهامك إنكاريا أو دواء؟ هل من مزيد؟ هل أبغى إنكاريا؟ وكي ربا عامل ويتا قايدت بجيت هل يهلكوا إلا القوم الظالمون يعني ما يهلكوا إلا القوم الظالمون يعني كاسي لو كانوا يقول إلا كنبن إلا قوم الظالمين إلا أجبوتي هل من مزيد يعني ما بقي شيء موضع فيها للزيادة يعني من تجي نمو هناك كلب كان هو يزداد بيت ونياء ويبطل بيت و هندك مروبا بنا بي نوف دوجه النار جهنم إلا جهكاسه نموه يعني هموه جهنم ياتي هموه ياتي اذا ايكم تفسيره ومفسره الرحمة الله اللي بيقوتي كهل من مزيد يعني من شو جهنم هنا يزيده هم جهنم ياتي ياتيه ياتيه ياتيه والحديث ده بعن يقول صلى الله عليه وسلم بجد لا يزال يلقى في جهنم يعني يلقى في النار بجد بردهام ده عبر العالمين رجاء كلمات المكافرة والمشاركة والمرور الفاجر ومنافق ده هذا بجد حتى يضع رب العزة رب العالمين رواة قيدهاتي بجد حتى رب العالمين شدك قدمه فيها عن فيها قدمه. حتى رب العالمين في قدم ونعم في يما بشري فالتالب العالمين بيخوت كده ناف كره ده؟ ناف جهنم. جهنم ده اجد فينزوي بعضها الى بعضين يعني ده وقت او جد بطال همو ده چلهم؟ همو ده نام نونية و جهنم جد بطال تده نامنا هنگي فتقول قد قد يعني بسه بسه يعني جه رب واجبه و حديث ده به عنبر يبودي صلى الله عليه وسلم جهنم هل ده هل من مزيد عینی بینن جمایی وقتی خالقی دنبنت ادا و اسپشتی رب العالمینی پی خود داره دا منی ادی چی بجید بیش هند چی جنم بسه بسه قط قط یعنی منی بسه بسه ایرا وقت وقتی ایرج دار رب العالمینی گفتی یوما نقول لجهنم مهل متلهقی بر کند یه وقتی جهنم بجید و تقول هل من مزیه رب العالمین اسپشتی پیخود خود که دار ناف کرده جهنم دا هنجي بيشدين جهنم وتقولها من مزيد يعني ما بقي في موضع لزيادة يعني تجيه من ناف من درم أي نبوشة بزيد يعني هذا هذا طبعاً إيه كونيات الله عليه كصفات رب العالمين موجودة كصفات ذات رب العالمين قدم، این یه بومه یه ما بشه یه مچ بجنه، بجنه پی، قدم. حتى گوزه که یه ما بشه بجنه چه، بجنه قدم، موت بجنه پی. العالمين، اول قدمك بخو قدم که اذباکی. برند اوسار مش واجب، هر شی که خدا بخو قرآن رو جو بید. یعنی عبادت الله علیه و سلم جو بید، الحدیث فصحیه دار. توی آمش وکی صحابران را بناخود لبید، وکی سلف الصلاح را بناخود لبید. هميش الرب العالمين هميش برامي اثبات كين دونين هي قدمي هي بس قدمك كي ذات رب العالمين يا وكما بشر مخلوقا يا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بشري، نوكي شو مخلوقات نيا نيا قدمك يليقك يا يليق ذات رب العالمين شوف ربع العالمين ذاتك هي هناك جسم ربع ذاتك هي وكي چوك اسي نيه چويكي دات چوم روبانيو چومخ نوقانيه همو عالميني قدمه کي شي هاي وكي قدمه چنييه وكي پي كه سنييه پي كه اونيه ام نه زانين كيفيت وي بي اي دنيا ان ليكي نويت بس عالمين ته نه زانيد او چي ما نگوديه او كيفيت وي چي پگاتيه يعني نوكي ما حاشونيه بجوش د وهسكه او تبلن و مشنه او چي بخونه ايل بات گرينه هم عوام ما ايمان به هاي تي بي اي إضباط نظيف جديد رب العالمين. قدم يبقوا نظيف هم angelsالقدم برب العالمين أنه مكان فيه كذ Neptات بس ون strongwill به كيفيته إلى الله تبارك و تعالى ولا نعلم كيفيته نحن накيفية إحدى اما كيفية أظنطenti أعمل خطيبه ابه جيبه بس بتمدار مهم سما في Magazine رب العالمين به الله ابتما إيمان دائماenen شاهد و مهدما 1977 قدم يهد البعض العالمين لكن مت Being a divide قدارنا船'llj Welome يا وفاء أيك الوصفات رب العالمين خوب وما جوتي ويا رب العالمين الناف في حديثه وما جوتي ما واجب عم شبكين إيمان في بينه رابعين تحريف كين معناه كي تحريف يعني رب العالمين أو واقع ما ذهبت الناف أغرجحنا من ذا رب العالمين زاني في اهل دي اعداد بمعنى نقدت في كلمه في لغتي العربيه غير ما بيند الله عليه وسلم مطابقه ويدرسها كارجاء قيامته هذا بجت يا بعليميني به كذا نجحنا مدا هنديجه نمدش بيجي بجد من شو جه نما يا بچه يزيده شو جه بطال نعرف مدونا معه همو ما سموها بربيم. اون ده كيس بيجن انبك مقارنة وتقول هل من مزيدين هذا ديل استязا ده استязا ده يعني بوت يا يعني وقت رجاء عاين بجت ده تكبر بوي هذا وهل من مزيد يعني جي ماي یشت و که مروض ماینه اجنه ماینه اد کافر وید مشکو وید خناب وید فجر جیمای بلاچه بین لبین ناب. پس قویه دی اغلب مفصل و جمهور مفصل استره. اما که استیفام که بو چیه بو اینکاریه. یعنی چو جه نمایه چونکی اب و پشتی ربع چه بشته؟ ده. پس ربع به خود که در هنگی چو نامینه هنگی و اب ربع عالمی بوه مجدیه. چونکی اب حقه و غوتي لام لان جهنم من الجنة والناس أجمعين ودي از جهنم رقام فركه الاجن ما نقول لجهنم هذه نجي جهنم هذه امتى لاتي ونادي بجماطه برنابي وتجينا بوك هل من مزيدين جهنم جابت وجاء هذا دليل من دار رب العالمين بمعه بو هند بوما بتجيب كوعديه خودي كذي كاتشيا خيامته لتجباجك ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين رأي مشت أفق قول لا وأخذنا وأفعديه حقه هذى الجهنم كذي كم؟ اللي إذا نعني هم دي ما تدروا هم أما كينا بيتاونه كافر ومشرك وفاجر ومرو ساحق جهنم بین اونیا و کی رجده تا کی راه رجده تا پرکردن؟ به حاشیش. چون که رب العالمین هر دو که چه کنن، وعده داره هر دو کج شدی که؟ هر دو کج د پرکت، به حاشی جهنم دهی نپرکنن. پرندش ایران رب العالمین د بومه بیرامتی اند به. فروج جهنم دشله هد، جهنم دهی تا پرکنن. المروفا، اجنا. د آمیش شب لایش عمل کنن که اینونیا سبب چین بیده سبب هندام بچنابین ایکلوها کس اوهه و با عالمین متوهت ناو جهنمیدار و باعث ناو فراتر از جیت من وعدهای دیده از جهنمی فرکان. جایشیار بن و عملونا کن ابد بناسبب هندام وکشل کن مجبور ناو جهنمیدار چونی خلاص کرد کش دفاع همگو کرد. اوهه بیده سبب هندام خلاص ببن و شیت بس کیا؟ قصر با عالمین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 يوم وفي صحتي ما تكاد كجنه وما وزنها وده هي تبركن يعني كونك عمل صالحنا كان وش لخديه بوتيان قبى عم بره ودي صلاة سمراس زي ما درى ده كنا نوجه نمنا رب عمري ما هما طاريزين الجنة للمتقينه وش رب عمري بعسيك واقصي واقصي بعسي واقصي واقصي و جزاوا بكري وديماي كواكري اربعه من بحسين رويد متقيش دكات مرويد اويت وديت السيون فالدنيا ديال اخبار السي الشركه كفر وبدعه وبناحه وترابيا واختبناحه كيشكي زيتا وبكري طبعا بجيت وازليفه الجنه يعني دي هيت يعني القرب انيزي كمان وازليفه يعني بحشت رجكات اش كان بمرو كي بو للمتقينه يعني بحثت عم كسر نواشتي دا عم كسر بشط محمد بن الله عليه وسلم ونسجن سيامرو باسم المؤمن المسلم. مستحق يعني المسلم مروف مساحق جهنمي نوب يعني بحثتنا ب بس بش بس بنوب بس بنوب بنو وبدعيات اسبيجن من يوم ناس اماتوا كيما اسماتوا بعمري ما شاء الله عليه وسلم الا تي بيمر بي جهبيد بيمر بي درستي عمل هبيت ني ملوبي ملوبي عمل ايمان مروفي والمروفي بك عمل عملك البيت چونك هك بس ايمان مروفي بوتي من ايمان هاي دلدا ودل من بوك جابز في دل ايوفي ايمان والمناكرس عملي بك يعني مروفي ايمانش ندرسيه وايمان مروفيش مروفي شي ايمانيه ني اول دعاياتك ازبو كيت كام ازبو قوت كام ناف سعر ناف واقعي دايما تشوف في ايمان من ديارنا Because even this clic goes down to blue with his blood Because who gives or not such a fact? What do you call this? What you call this? We have to say Amen for God cometh And what listen to religion is? A belief How it does it in thedn that yout do? For the service what is that to بیشتر واقع برای بیا خانی کردی. مرورش وقت مرور دی دینی بچی دوونیا و دسته ها درستی دین اسلام بودی تو ما تو بعد درستی. می‌همو بعد به دوونیا، دوونیا بیشتر مرور دوونیا واقع برای توی فلان کسی بیا درسته، دینه که حقه و مرور بیا ایک ال واقع است و که به سبب هند مرور بیشتر نب بحاشده. جرجر قیامته قدر گرفت نه دی بحشت بو چلیکن و ازنی فتی الجنه دو بحشت بو هیتا نزیکرن بو کیا لیل متقینه و امرو بت متقی تقوه خوباراستانه او خوباراستی شدکه و کفره و حرابیه و بیدعه و گناحه و بانشتانه همه خوباراستی اواناش سببه هنده چونگی دنیای دا گلک اخومادی کری، جهادات گر نفس اخو کری، جهادات گر شیطانی کری حتا شیان خوبارشتانه قالی زن حتا امر يا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني عبادة رب العالمين <سؤال> <سؤال> كهاتا شو بدات رجاء قيامته رب العالمين <سؤال> <سؤال> دايش؟ اللي كان هو أزديفة الجنة لين المتاهين يعني بحاشد هيت نزيكنا بوكه بمر ورجاء ما بحس جهنم إيش الله عليه به جهنم می‌جشیده که یو اتا بی جهنمه، جهنم می‌جد اینن. بومرویت که نبود قافرا و مشترکا به مسحاقی جهنمبل و به حاشلیه چیله که نو زدیفت الجنه. نب به حاشلیش ربعامین دنیزیک بومرویت متقی. غیربعیدین یعنی ودیزیه. بوم اینا نی جا که چه جا کنیزیک. کو به بینن خوشیت و و نیا آوچته ربعامین نب به حاشد و به حاضر وبيني. وطبعا إيكل علاش ايه قلتيها ايه كان النعمتها انا عذاب ونخوشي وترسون يا بالك لك الزوريت داي ويفمنو وافمنو بيت لا يحزنهم الفزع الاكبر ني الترس سيرفانادونه ني نخوشي سيرفانادونه او عذابها ساحه محشرونه ون واخون بسره اندراشونيا هر ترس نجي هر ترسان، ونیا که هر کدش تا که هوسری را بد آن کدش تا ونیا مصیبتا کو نخوشش را بد برهم در مرتاح در ونیا و از دیفتن جناتو، دبوجهت نیزیکران کوچل کن، کو ببینم پشت خود ونیا بج نیه هنیه، آو پشت آوردش ناوته، اکنون دلیل وش لهت، دلیل و خوش بید، ونیا دلیل و خوشیا فدیک بید ناوته، بعد بودی غیر باعیدین علی بواش نیزیکن، کو ببینم هذا ما توعدونا بيش نمر في المتاقي بيش نمر في تشتري ما وعدد لهم الدنيا اما بوتيان غو بو ناف بحشت دا افند خوشيا و اف بحشت غويا خوشا و غويا موازنة اذا يعو بحشت ما وعدد لهم وده تشنا نمر في بحشت دا اف اف و افا جنوها لكل اواب افا بوكيها فوعد مدينة واف بحشت بوكيها بو, بو بكي اواب اواب يعني كثير التوبة وكثير إنابتي والرجعة إلى الله يعني قالك فقالتها و توابكت بك و رب العالمين يعني هموغا بيقول كيف فقالتها حكر زي شبكت زي توابكت وفقالتها و رب العالمين وفي شمان بيسار وقالتها حابة كريم شونكي كاسنية هرواكي بيعم بلد وتيما صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وتي عموه مروفا كتيا يقول احقاره وخير الخطائين التوابون ما ده معه مروعة يعني كسم العالمين <تصفيق> عليه وسلام الله ورسام با هم من وانيا افهم همو تيدا وانيا مشتركين همو بكراكا مروف تيشي جناح بيت بس يقولوا او باشه و او زي ركا او خدترس او وقت تباقا قناحا كر زي شبكت زي توبكت و زي بذارتا باش فهند رب العالمين وحو وقت بحسين متققي واش كده يقولوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروه يعني مروف متققي ناو تباقا قناحا نوكت وتبوناحة هذه كان بس واحدة شيطاني سرابر وجناحة بكر لزيش كان, كان بروه بروه هتوبه توب بكر وده بدل علينا رب العالمين فهذي أبواب الشيطان تمر في بس که در که چی ها؟ توبه در که توبه و گریانه وی همه نه مروف بسرمان در وقتی کفتت گناحه که دا یا زی توبه بکرد و سا اکتا او چه رای کن بین سبب از کفتی مدوه گناحه داده چه دای کن؟ که همه هیل مدخولی دیر کن و جا مروف ونیا تا دید روشه کاری کفتت گناحه کاری داده تیواره تمرن مرباهلي هو فهندش بيعلم بدرس الله عليه وسلم يقولي المجاهد من جاهد نفسه في الله يقولي أو مجاهدة يعني أو مجاهدة حقه ونيو يدرس ده والأد جهاده ما مقصده كاتو جهاد كيف كي جهاد نفسه هو نفسه تحمقوا بجنحة وخرابيا اشت خلف بدري تشن كاتو تش تبيا ونا كي دين نفسه نفسه این هماجی بجیب که اونیا نه کتاب جالک یه گوش خداه زی تواب که یه ودگریم. و اون دکاشی اواب، یکی اواب. آیا جالک تسبحات ربه عالمین کرد؟ که سبحان الله، سبحان الله و سبحان الله و سبحان الله العظیم. آیا جالک تسبحات کرد؟ آیا بیش بیش نی اواب؟ چون که و اهتبع سيد داود عليه الصلاة وسلام بجد يا جباله اوبي معاهو يعني سبحي معه و ارامني امره ايضاكب و ايضاكب ايضاكب يقول داود عليه الصلاة وسلام شبكان كان بيش بيش بجن سبحان الله سبحان الله وبحمده و قلق قولي ديات هاتي همو نيزيكيه همو معناه ديك و اتوب ملو بجره تبع ملو بجره تبع ملو سال بناحى بالدوام نبي ف... اوش او اوش وا... او حفيظ الله أنت أويش أوابينا أويش أكل وام تفسيره يعني أنا قلبي لي ضحا ما قلبي حفيظ أوى أمره خطبار زيد حفيظ خطبار زيد خطبار زيد الشركاء خطبار زيد الكفرية خطبار زيد البدعاء خطبار زيد اللالي بارزد، جد دين امانات اللا مروفى اسلام اسلام ما خود شدت كدت؟ بارزد انا ناجد كفرانه بل هر شد كبكده كد انا اشتاها اسلام سر مياه حرام كريد انا ابو بقوله بارزد انا لكل اواب حفيظ انا اوه بارزد وعدات خود بارزد ناش اوه كا عهدك دائك وعدك دائك بارزد اوه كسى رب العالمين ادانو ان اللا مروفى امانات بارزد دائتو بغد مروفى امان افوانت پارزی به عملیات ونکر، وضعیت وناده، به چیکرد خزان خزانه هر ایک لونه آب، همه آمانات لانی مروری همه مشترکات، همه پارزی. دنیا جیان مروری آمانتا، پارزی، ازیت وناده خرابی نگه اینت. دنیا بازار مروری، جام ملت مروری، آب همه چنده. همه آمانات لانی مروری، مرور و پارزی. دنیا نبوده سبب خرابی بود واجیانه. بلکه سبب بوده سبب که سبب باشیه بو محل خو، بو جای خو، بو دوالت خو.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 بالغيبي يعني خشية الرحمن بالغيبي يعني يا رب العالمين ترسيان او رب نوفي الرحمن ورحمه يجلسك وشي؟ يجلسك موازنه يجلسك زوره يجلسك برده وامش ورحمك هاي يهيبكي ايمان داره متقيا بالغيبي وراب العالمين نديده نديده وليت ترسه ترسيد ودا بنا حانا كان وترسيد ودا عبادات وواجباتات كان و ايه تفسيره دي من خشيه الرحمن بالغيب او الرب العالمين ترسم وقت التنه تميل جناحه دا يعني ابنوا التنه موفه وجناح بميليه رب العالمين وي جناحه شنو كان نو كان هذا رب العالمين من, من خشيه الرحمن بالغيب او التسي رب العالمين كده اما رب العالمين ولكن يقولون ان حينك، يقولون ان السبب يقولون ان السبب يقولون ان السبب يقولون ان السبب يقولون ان السبب يقولون ان الله يقولون ان السبب يقولون ان السبب يقولون ان السبب جبنا حل بوا الكبيت قراب يك بوا الكبيت دنيا اول بي وقتي دوه بنا حنا كدنيا ودي تشوتو تشلهن شو دي تجيرون دد بن وده ترسي الرابع على مين والترسي الرابع على مين اللي بيتما نعمه ونكهت ماتشكات هناكت بنا حطت بن دي ابيك واتش داوت ملوه بسماطي ولا نهبي اني محتي ملو فات كد بنا حل بمر بي هل كفتنه بمر الكبي تبع ابو عالمين يبقى هند شي 400 دي من يعني ربعه ربعه بنو بنو او الترسن لكيه الرحماني واني الترسن شوكيه رحمة ربعاني نبو واني انو كامحاء مجروا بينا بلاو شو بينا جرب بنو بنو كات او رحماني ورحموية والمكريكو بما تنى لكات ما عدا بنا ينتقلوني ومهلات الدتا وقت وقارزيت ایک الوکس سه و چهارمین رجیماته به حشد بونیزیکت و دبیش نه اول سبب هندی کتاد دنیای دخوات را سرگناه. نیم عمر دو صمادی واقع اجتناب تر سه و چهارمینی ولی بکت کمرد گناهانکت ابتنه واحد مربی هرکت هک مربی تیش جوزیش بکت زیتا و بیکت و بعدا و نبی. چونکی اول ایک الوکس تناکت به نسبت هندی ایک مربی بده به حشته یا می بت جهنم ده نه کی عودت بی بي او بی همو گاوه تن یونه ها کرد اون اف خلقی داشونی خوب واش کرد اوی اون مت دامل صلو الله علیه و سلم بو درو قیامت دهن عمل صالحه صالحی تاندی جیبالو چه تیهام ده یعنی چی اتهام اوی سپیر اما عمل صالحی هی ی عمل صلو الله علیه و سلام مش نرمی عمل چریت واچونه ریتروس نه دید بو چون کیونه وقتی تنیت گون گناه کرد محتی ناو خرکی دا خود چلید یا خودی نداره عناصرس مرویت باشه. جوا بیته سبب هند کامرو پیشتر نوجهنم میده، هر کامروی خونه پارس، فو بیده سبب هندش مرو پیشتر بحشده هر کامروی محتی تنه و جا بقلب منیبین. و اختیار لای رب العالمینی افه سر فصیفتنا بر دوام با احمروید متاقی. هتاوت یکری، رب العالمینی. و بقلب هات لای رب العالمینی مر. و يقولون اللي قارب عالمي؟ بقلب إبدله كي تفهم مني بينه. كل معناه يعني بوكش بين. يعني خموني بين يعني راجع إلى الله يعني سر توبة هرب الدوام بو. وحتى بنحكي عنه هالتوبة كذا. هرب رب عايش هو غيرك؟ توبة وشو ذلك؟ يا رب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 يعني سلام دي هم جاي سلامات بن دي سلاماتن العذاب إن نوين عذاب دان دي كنا الناف دا كم واحد ساس سرات الدرباز بن شيل نهيل نوين, نوين عذاب دان من جهنمي دا. من دا. نو كم الناف جهنم دا أو كلا بابين نو كمان أو كلا باب سرات باب وتن واقصت كمان بيد مستحب ندخله بسلام يعني هم دي سلامات كنا الناف كده نو بحشرة بعذاب ودي دي سهل ادخلوها بسلامي يعني ناف بحشت اجداش لسلامت بن شو خرابي نا قايته نخوشي و خرابي و نيا عاجزي و پيري و چو رجو تي ناف بحشت انا بنا همو تيه همو سلامه همو خوشيه و همو باشيه و صحته و كيفه چو رجو تي نخوش و عاجزي و چو رجو تيه او بيد ناف بحشت انا ودخلوها بسلام هل معنى ايه المعنى يتوى اوش يعني محتموشان بسلام سرهم ويذكره هلوكي ملايكات سلامت كان سر اهلي بحشدة بجي سلام عليكم طبتم سلامت كان سر اهلي بحشتة. رب العالمين سلامت كذا سر كيه سر اهلي قولا من رب الرحيم فهناني بدخلوها بسلام ومعناها موذات كتبه طبعا على مدي السلامي كذا سرية ملاك كذا السلامي سر ونية سر أهل بحشته وأو كان سلامت كان سرية كده قيلا سلاما سلاما مناف بحشدها تشوشته كريت ويدخلت ويدخلت اللي أو السلام اللي كان ذلك يوم الخلودي. إن أوروج كأهل بحشدة شنو وبحشدة دا. بيجنا أبان روجات يا. بيجنا أبقى أوروجات وهتا نمر الناس ذلك يوم الخلودي. او شنو نب حشدة دا. يعني شو خلاص بينو فيروجي وما هو شيافي بحشته أو نعمه تضربها من حواذفه شو خلاص مين بنيه عندها تاع تاع مين طبعا باقي صفات كرب العالمين دتك دات اهله بحشتي ودتك بحشتي ودتك هو شياف انه بحشتي اخوها بس صفه مخلوقاتانيه كچيه كبولوده خلود بصفتك صفه بصفات دتك اها بس رب العالمين بس رب العالمين رجك جمال دتك درده دوانه درده اهلی بحشته درده اهلی که ایش؟ اهلی جهنمه ایش درده دادی که یومون خلودی ده هیشت خوشیه ها بو کامل کرده بشنه این ده حتی هتا ده که ربن یعنی چجا را فکر اخو نکن از را اخو نکن کوده چه کنیش؟ آه به خوشیه من یک گلت جامعه دسته جه جا که گلت خوشه ناف وی جایی داگر دا جایی فکر شدید ما بیشش را دی چه بیشم پس یرا ناف ما حتا جایی که مروح مسافر بیده چه موه؟ اگر مروح مسافرش نوید مالا مروح حتا حتا بیشت وی بیشت وی بیشت وی بیشت چه بیشم؟ ده مرا مجرد اما ده, بی ده, ده, ده, ده, ده خود مستقبل ایش ناف بحشت را دی چه بیشت نار اولی دست فکر دی بشنید حتا حتا ایده ایده من چول جا را يعني أفرو جهتها ترمينات و أفرو شهتها ترمينات لهم ما يشاءون فيها يعني هر تشتاكي مروفيد بيت أو أهلي بحشته متاقية بيت ربعا من وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ربعا من بجيب نظف بحشته ده هر تشتاكي دلي مروفي حسكر با هندير خالق قال جابسيور ده بفلانتش بحشته هيا بفلانتش بحشته هيا بفلانتش بحشته هرشتهك النفس امر بي حسكر لچبيت يعني دي احيك وفيها ما تشتهيه الانفس يعني هرشتهك النفس امر بتشتهي اشتهى يعني شكو دليويچو فوجبها حسكر حسكر بيچيد حسكر بكعد حسكر بخوت هرشتهك هبيت حسكر بيچيد ان لاي قباله ميجي دي و دي دينه و نياكويتشد ويت حسكر همش دكي هنا بعد قلت له ما يا فيها يعني ما تشش ديت ن بعد حشدام ابو حازكري وما ددينه هل وك حديثه في بهاتي صلى الله عليه وسلم وموجودي وال علماء تحسين الى حديث يبوتيها كاملوا في بسرمان مروا بايمان دا ن بعد حشدام بجين فيها ما بعمل دت بس نه وای دنیای دنیا که جن ازیت بیابد و دنیا دایکو ازیت بیابد نه پیام بس خدا و سامچی کوی بچی که بید کند مش دو دو ربع می داشته بچی که کی داده نه یه ساعت دوی وقت داده وقت وید بید دوی وقت وید بید ربع بچی که کی داده ونیا مساله وی شکلیه وید چون عادت ونیا بچی که کجکه وید مروی نه بید یعنی مروی نه چیه یعنی بچی که چیه اشروع خواب اشروع خواب ونیا شکلیه جوانیه ونیا هر یلّا بسیاری نبودنیه کرما بید، اما بچی گونیا احتمال بیتان ازیک ساله کلته، هنگی چیله تر؟ نه، سبب که بید، که ای که بید دنیا مال راهش که بید برایی، هنگی خالقیده. ما این کامرو بید چه سال و چه عمل بید آمده می‌دهیم چی داده مرو بی؟ دویدگویی بچی کی داده، وی بچی کی داده مرو بی؟ و چنانش تا که مرو هر شده که مروید وید تو دخواست کرد و روید ده تا مروید چوش نیه که تو بشی و نیه اوه ناید او نیه الان از درک حسکم بس نیهد نه وفی ما تشتهی که الانبوس که مزیدون قبل عام بشید ولده اینا یعنی ما هشتو هندکشتدی شی بخاظر کریم مزیدون یعنی سر به او چی تا واشد بید اوه او يا أبو حاضر كريم، إيه, إيه كلوة تفسير أبا كالزيادة أبا أو زيادة أبا أو عالمية أتكوا يجلبتي للذين أحسنوا الحسنة وزيادة أي الذين أحسنوا الحسنة يعني الجنة يعني او كسبوه شي وعمل صالح كريم لبين النظر بحشدة وزيادة يعنبلي صلى الله عليه وسلم يا تفسير كريم النظر إلى وجه الله يا أبو تي زيادة تيها؟ ليس تشتكي زيادة تليش بجنب حشري دينا خوشيك ومواصلة لهم خوشي مو... بحشت موصر اوا كا سحكبنا ربع عالمينيه وديدن ربع عالميه اهل بحشتي واحتربوا عالمينيه بين في عندك مفسره ايرادايوتيم ولدينا مزيد يعني اشتاكيديش هيش تو بترحو شي بحشت ربع عالمين مش اميديني كتشها كاول زيدياك ديدن ربع عالمينيه وديدن وجه ربع عالمينيه وديدن او ديدن ربع عالمين حازرك ليبو اهل بحشتك خوشترين خوشيت كريا يتبحثشت اوه و هنده كاشي بوتين دك مفسرات و هنده كاشي بوتين و بس الله و علی ارقى رب تبارك الله سبحانه وجل وعلا بيج حي فيا قدسيه اعددت لعباد الصالحين ملائن الرئات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بيج عبد خويا صالح يا حاضر لي هندك خوشي وعندك نعمات نوع بحسدا ملائن الرئات شتشجا ونا دينا وجشت ولا اذن سمعت وتشجا وقال لي نبينا ولا خطر على قلب بشر يعني جرا خاطره وفكر شنوات يسلك لي سد لي عند اشتخاص رب العالمين <سؤال> <سؤال> بو كي احاضر كريب بحشته و مزيد و هاته كريد اشتخاص رب العالمين <سؤال> <سؤال> بجيب فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرات اعيونين جيد كاسم زايد كما كان بو حاضر كامل اشتخوش كتشافت وفاة كي لبين برون ببين جزاء بما كانوا يعملون بل ويا عملي او واكري عملي خوية بشارتي و كنه مبين اخورا بالعالمين يكريب فهند رب العالميش هنده تشت وانیه یه بو وکی هم دنیا دوالالله المثال اعما وانیه دو بجنه کرد جرا دانیما دو بجنه از وین شاید چکت خونادم وانیه دو بکمه چه؟ بکمه ها؟ مفاجه هست ها مفاجه هست ها مفاجه هست مفاجه هست ها اینه از نو بجمه ده بوده چند فلانش دی کردم وانیه اینه اینه دو بوده کرمه ده وانیه فجعتاً نیشدم برا ماند ها برا و وانه ونیا نیشکر کسی نداره کسی امکان نبیه کسی ندیتی داره وانه ونیا که چو بتوان پیروبن و دلتوان پیکوش بودی چونگین داشته های ونیا بلکه اینکه بیشتر باید دیتی ربع امین وحدیه عبوری چه کی بردن فکریده ما کلنا یا آدم انت و زوجت جنگند آدمو حاصل نب حشره اگه ایک بیشتر ونیا باغه ی دیتی نیا الله علیه و سلم چه کرد يتشود بحشده ورب العالمين يندك ونيا ينيشده بحشده وجبرييل في عمل الله سماه تبحش شيكري تشو ده جبريل؟ وده أنا صح جاي ينيشده هذا رب العالمين ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب يعني هنا ودات ودنيشة وكسوة أبجد الناس بحشنا بهند ولدينا مزيد أكل معناته آذية يعني هند بس الله ما ولا سمعت ولا خطر على قلب و نی هرچند داشت وکی عبد الله بن عباس راز نخود دل بیت بجید. هودش ناف به حشد دبومهات یا گوته. بس یه وکی دنیای بس چه وکی دنیای؟ بس ناف وکی دنیای. طعم و شکل و حجم آخر وکیت چنیا؟ وکی دنیای نیه. کسونزایی. بس رب هر نده وحد داشت دیش ربعامی یه هی هرچی بوم نهود یا گوته؟ ونش آ ناف وش نهود یا؟ ونش آ کسش نده؟ آبام هم همو آباعمی ريد أباس رفادة وابنه متعبان أبعال من مهامول ونبكت وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه وعلى